يا بدر التام يا من بلخان يتلال يتلال شلون يصير لك برج اللحد هذا الحسين ينعى القاسم ها يقل لا يا ربتك يا عم وعادي بغانا اتنطر لغرسك واحسب اسنينك قال يا جاسم اسمع ونينا وشوفا داير ابو شخصك الخيال اسمع لبى لي اعرسك وافرح بزفتك وحني وحنك فوفك اكبر يا ابني بحنت. قال هرم اليروح حد من استراك والملبس دموعه لكل امه الا يا علي علي يا شمامه البي القلب يرتاح يرتاح يا مايل حياه اللي تبدا ورا الله الزبتاك صارا لطم وصياح وفرح عرسك حزن وميادب بذاله